الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي ج ع ل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد ش ك و ر ا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السموات ا والأرض ولم يتخذ ولدا. ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وصلاة وسلام ا ل على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به م ق ت د ى عباد الله، سوف أتناول قضية هي من صميم ديننا ومحات شرعنا وآدابنا الجليلة الجميلة. وقد يستغرب البعض في تناولها في تناول هذه القضية وأقول هي من الإسلام ومن مكارم الآداب ومحاسن الأخلاق وجليل الخصال والفعل بل وأعجب لماذا لا تتناول من على المنابر ويذكر بها المسلمون على أهميتها وجلالها وفضلها وعظمتها أيها المسلمون ي ر ب الإسلام أتباعه د ا ئ م ا على عز النفوس والإقدام وخصال الرجولة، ويرفض الخنوع والذلة والمهانة وضعف النفس، ولذلك سوف أتناول اليوم قضية قل أن تتناول من على المنابر. سوف أتحدث في خطبتي هذه عن المروءة التي نسميها بدارجيتنا المروة. إن تعريف المرؤة كما كما جاء عند ابن م ن و ر يقول رحمه الله كمال الرجولية وإن الكثير من الناس لا يفرق بين الذكورة وبين الرجولة الذكورة هي أن تكون م ف ت و ل العضلات قوية البنية تلبس العمامة عندك شنب هذه ذكورة أما الرجولة أن ت ت ط ف ب م ك ا ر م الأخلاق ومحاسن الآداب، ومن المؤمن المؤمنين رجال صدقوا معهد الله عليه، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، أكان للناس عجب ا أن أوحينا إلى رجل منهم، وما أرسلنا قبلك إلا رجال ا ن و ح ي إليهم من أهل القرى، فسألوا أهل ا ل ذ ك ر إن كنتم لا تعلمون إن الرجولة في الإسلام. والإقدام والشهامة إنما هي من الدين وعرف الما و ر د ي رحمه الله المروءة بقوله مراعاة الأحوال على أن تكون على أفضل حال و ي و ه وتعني أن تزين بما ك ر م الأخلاق وأن تجمل بمحاسن الآداب وأن تحلّى بخصال الرجولة وقال ا ل ك ف و ي رحمه الله في الكليات المروءة هي الإنسانية والرجولة الكاملة، وقال الجرجاني رحمه الله في التعريفات المروءة قوة للنفس فهي مبدأ كل خير، ويورجح الماوردي رحمه الله بأن الرجولة غلبت المروءة والرجولة الكاملة غ ل ب ة العقل للشهوة، ويقول علامه ابن القيم رحمه الله تعالى مروءة الخلق. بسطه للحبيب و ا ل ب غ ض ومرؤة اللسان حلاوته وطيبه ولينه، ومرؤة المال الإصابة ببدله مواقعه ب ب ل ه مواقعه المحمودة، ومرؤة الإحسان إلى الناس تعجيل الإحسان وتسيره ي وتوفيره وعدم رؤيته ونسيانه وعدم أ د ن ل ناس به إن الإسلام يدعونا إذا أنفقنا وأحسننا إلى الناس ألا نؤذيهم لا بقول ولا فعل قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى لا تبطل و ا صدقاتكم بالمن والأذى إن المروءة في نهاية الأمر إذا كان العقل يدل على الأنفع فإن المروءة تدل على الأجمل إن قضية المروءة هي من صميم ديننا وهي من محاس ن ش ر ع ن ا الإسلام يدعو إلى كل جميل وإن القاعدة الإسلامية الأساسية تقول أن كل ما يتناسب مع الذوق الرفيع والأدب العالي هو من الشرع وإن لم ينطق وينص وإن لم ينطق به الشرع ن ف ا لأن من مكان لأن من مقاصد الشرع ومن ومن غاياته ومن ومن ومن, ومن أهدافه أن يجمل الإنسان وأن يزينه. قال عليه الصلاة والسلام إنما ب ع ث ت ل أ ت م م مكارم الأخلاق. لم يقل أنه جاء لتغيير الأخلاق بالجملة، فإن بعض الأخلاق راسخة في المجتمعات وجاء الإسلام لأجل أن يضبط وأيقننا وأن يضع هذه الأخلاق في إطارها الصحيح. وإن في مجتمعنا في السودان أخلاق كريمة تدل على المروءة وتدل على الشهامة. وتدل على الإقدام مثل النفيل أن يساعد الناس بعضهم أن يساعد الناس ن يساعد الناس ب ع ض ه م ب ع ض ا ومثل الجودية التي تجعل الرجل يغلق متجره ليدخل بين رجل ومرأة يصلح ما بينهما إن هذا من المروءة وإن من المروءة التي أراها ما يكون في المقابر من الشباب أ ن ت ت ن ظ ر ا إليه وتحتقره لكنه لا يدعو أ ح د ا يحسر في المقابر يتولى ذلك بنفسه مروءة ورجولة إن المروءة والرجولة إنما هي من شرعنا ولم ترد المروءة في ب ف ظ ه ا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حديثين أما حياته وسيرته صلى الله عليه وسلم فقد كانت كلها مروءة منه صلى الله عليه وسلم جاء وفد عبد قيس للنبي صلى الله عليه وسلم فسألهم قال لهم ما المرؤة قالوا العفة والحرف فأقرهم إن المرؤة أن تكون عفيفا ونزيها ومع ذلك أن تكون ص ا ح ب حرفه وعمل أما حديثه صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه ا ل م ن ذ ر ي رحمه الله تعالى من روايته أبيه رغة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كرم المؤمن دينه أيلا ك ر ا م ة لأحد إلا بالدين إن الكرامة الحقيقية أي يكلمك الله عز وجل و م ن ي ه ن ا ل ل ه ف م ا ل ه م ن م ك ر م إ ن ا ل ل ه ي ف ع ل م ا ي ش ا ء ي ق و ل ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ك ر م ا ل م ؤ م ن د ي ن ه و م ر ؤ و َ ه ع ق ل ه و ح س ب ه خ ل ق ه وقوله ومرؤته عقله تدل على أن العقل يدلك إلى مكارم الأخلاق ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أورده الخرائطي في محاسن الأخلاق إن الله كريم يحب الكرماء ويحب م عاد الأمور ويقره سفسافها إن المرؤة التي ت ع م ن الإقدام و ت ع م ن الشهامة و ت ع م ن الرجولة لها قواعد سوف نتحدث عنها. أيها الأحبة يقول الأحنف ب ن قيس رحمه الله تعالى المروءة ص د ق ا ل ل س ا ن ومواساة الإخوان وذكر الله في كل مكان ويقول محمد بن الحنفية رحمه الله المروءة أن لا تعمل عملا في السر ت س ت ح ي م ن ه في العلانية وبذلك يجعلون أن ا ل م ر ؤ ة مركبة من جملة أخلاق ومن جملة آ ذ ا ب وما أحوجنا لهذه ا ل م ر ؤ ة ولذلك سوف نجعل سلسلة، وسوف أتناول في هذا من هذا المنبر سلسلة ا ل م ر ؤ ا ت أتحدث فيها عن مسائل وقضايا، راها هي من ا ل م ر ؤ ة ا التي نحتاجها في مجتمعنا. أورد البخاري رحمه الله تعالى. في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي أن امرأة أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة أو برد أو عباية نسجته بيدها قالت له يا رسول الله لقد نسجت لك هذا الثوب بيدي فتقبله مني فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم و ل ب س ه وخرج به على أصحابه ف ق ا ل له أحد ثوبك يا رسول الله ما أجمله وما أ ز ي ن ه ا م ن ح ن ي ه ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقول لا ق ط ف ق ط ع رأسه لأنه ما استطاع أي تجرد من ثيابه أمام الناس فليس هذا من المروءة ولما دخل البيت خلع النبي صلى الله عليه وسلم الثوب. ما قال للرجل؟ يا أخي دي أول نفسه. يا أخي ك ر ه ت و ن ا حياتنا ذات ه يا أخي. يا أخي إبتمالكم عينكم طايرة كده. لا دخل الدار وطوى الثوب وأرسلها وأرسلها للرجل في بيته. لما وصل الرجل البيت وجد الثوب أمامه. لما سر الرجل الثوب. وخرج بالثوب على الصحابة ف ن ا م و ه وعتبو عليه قال له أنت تعلم أن تتعلم أن ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا ولا يمنع مسكينا لما سألته ا ل ث و ب وهو فيه راغب قال ما سألته ا ل ث و ب رغبة فيه في دنيا ولكنني أردته أن يكون لي كفنا لأنه مس جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سهل البسعد الساعدي ولقد كان الرجل صادقا رأيته يكفن في هذه الثياب وفي الحديث رد على من يقول الهدية لا تهدا ولا تباع من الذي قال الهدية لا تهدا ولا تباع هذا رواه الشعب السوداني في م س ت د ه أما ما رواه البخاري في صحيح الهدية تهدا والهدية تباع والهدية لا ت ه د ا ولا ت ب ا ع هي من أحاديث البخلاء ا ن ت لو ما تدزول واليا خص معانا ا ي ه د ي ة وعجباني ما بقدر د خ ل ه ا لكن ما تقع ا ل ت أ ل ف تقول له زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الهدية لا ت ه د ا ولا ت ب ا ع لا لا ل ر س و ل عليه الصلاة والسلام ما قال هذا الحديث أيها الأحبة الكرام إن المرؤة ينبغي أن لا تقف ع بين الناس تأمل هذا الحديث الذي أيضا هو في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم ك ا ن في من كان قبلكم رجل سأل أحدا أن يسلفه ألف دينار فقال له الرجل ائتني بالشهداء يعني بمن يشهد على أن ي أقرتك قال أشهدت ربي قال المقرض يعني البدين رضيت بالله ش ه ي د ا ابغيني كفيلة يعني جب لي زول يقول كان زول ده ما جاب أنا بجيب لك قال الله كفيلي قال رضيت بالله كفيلة وأسلفه ألف دينار إلى أجل طبعا من عندنا مشكلة الواحد ت س ل ف يقول لك د بس سبع يوم ثاني سبع شهور ما يلاقيك وبعد ده كان قلت له يا خس ا م ع بعد السبع شهور يا خا ي ن ما محتاج ي ش ا خ ر ق و ل لك ه حقارين ي من البلد ياخي ياخي ت ل ا ي له كل كم مئات ألف قد ي والله يا جاري مالك حسب قدر ف و ش ك ياخي تلا من جي سلك ت قلت له ك د ه قال لي ي ز و ل ج ا ل ي ز و ر قال له ديني خمسمية ا ل ف قال له ب و س ت ي يدي قال له خانا ش ا ح د ك ما دين قال له بالله بعد قال له بالله بعد ما ذكر خمسمية ا ل ف كان جيبه سرقه ت راعي بترجع له يا أخي جال سمح ا إذا باع وسمح ا إذا ا ش ت ر ى وسمح ا إذا ا ق ت ض ى يعني ل م ا يدين ا ل د ي ن و ا ل ر ج ع كله بأدب وبسماحة و ل ذ ل ك أقوله إن خ ل ق المرؤة لا يتصف به إلا إلا من ت ش ب ع بالإسلام أدبا و ا ر ت و ت نفسه ب أ خ ل ا ق الدين سماحة أصلفه إلى ميعاد الرجل أخذ المبلغ و لما جاء الميعاد أخذ ألف دينار وبينه وبين مسلفه بحر كان البحر هائجا لم يجد أحد يوصله بمركبه أو بسفينته فإذا به يأخذ خشبة ويشقها ويضع في وسطها ألف دينار ويكتب عليها ورقة إلى فلان من فلان قال اللهم إنه طلبني شهيدا فأشهدك ف ر ض ي ة وطلبني كفيلا فالتخذك كفيلا ف ر ض ي ة اللهم أبلغه وأوصله هذا المال وألق الخشبة في البحر وكان صاحب المبلغ ينتظر مبلغه و ل م ا لم يأتي أحد آيسأ يرجع فإذا بخشبة في البحر مرمية، واقعة أخذها ا ل ر ل والذهب بها إلى البيت ليصلح بها طعامه، فلما شقها وجد ألف دينار ومعها الورقة، وبعد أيام رجعت المواصلات كما كانت، رجع الرجل إلى ل ى صاحب يحمل ألف دينار أخرى، قال له هل أنت الذي فعلت كذا وكذا؟ قال نعم، قال لقد أوصلني. ربي المبلغ انفرف راشدا إن المرؤة وإنما ك ر م الأخلاق وأن ن ع ل م وأن نغرس في مجتمعاتنا هذا إن هذا من صميم ديننا. فتح ا ل م ع ت ط م عمورية لأجل امرأة استصرخته فأبتن خوته ومرؤته إلا أن يخرج إليها غازي حتى أحرق ع م و ه ي ة عن بكرة أبيها لأجل امرأة واحدة ت س ت غ ي ث ه السيف أ ص ب ق أ ن ب ا ء من الكتب في ح د ه الحد بين الجد واللعب ب ذ د الصفائح لا س و د ا ل ص ح ا ئ ف في متونه نجلا ء ا ل ش ك والريبي. و إ ن م ن ا ل م ر ُ و َ ة م ر و ة ق ي س ا ب ن س ع د ب ن ع ب ا د ة ِ ي ا ل ل ه ع ن ه ع ن أ ب ي ه و ا ل م ر و َ ة ت ر ب ي ة ك ا ن ي خ ْ ر ج ف ي ا ل ج ي ش م ع ا ل ص ح ا ب ة و ك ا ن ش ا ب ا ي ا ف ع ا ص غ ي ر ا و ك ا ن ي ن ح ر ك ل ي و م ل ل ص ح ا ب ة ن ا ق ة فنادى أو بقر الصديق وعمر بن الخطاب قيس وكان ط ف ل ا قال له ومنعه من التبذيل قال له إن ما نحرت البارحة لحمه موجود فإذا انتهى لحم الذي نحر فنحر بعد ذلك فلم ينحر أخذ بوصية أعمامه والأشياخ من كبار السن وهذا من ا ل م ر و ء ة فسأله والده سعد قال لمن لم ت ل ح ر يا قيس؟ قال عمي ا و بكر وعمي عمر. قال كذا وكذا. فجاء س ع د مغضبا ووقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الحضور. قال يا رسول الله من يمنعني و ي ع ذ ر ن ي في ابن ا ب ي قحافة وابن ا ل خطاب يريدان ا ن يبخلان علي ا ب ن ي قيس هذا م ر ض فقلع واده. و ق ل زواره فسأل عنهم قال لم أقل إخواني قالوا كل يستحي من الدين من الدين الذي لك عليه فقال يا فلان أخذ الله مالا منعني زيارة الإخوان قم إن صاحب المروءة لا ينظر إلى الماديات ولا يتعامل مع الحياة من هذا المنظور الأعور الناقص لا يقيم الناس من خلال مادياتهم، قم يا فلان، وحلل الناس في السوق من ديوني، فما أمسى إلا وتكسرت عتبة داره من كثرة الذين زاروه. كان مدين كل هؤلاء الذين هو مدينهم وأقرضهم لما جاءوا تكسرت عتبة الدار. يا أخي إذا لم إذا لم يحللهم أو إذا لم يعفو عن ديونه. كون دين هؤلاء جميعا هذا من المرؤة ومن مكارم الأخلاق. إن قيس ابن سعد ابن ع ب ا د ة يحكي لنا قصة عجيبة. قالها ل ر أ ي تأكرم منك. قال خرجت في البادية مع صاحب لي فنزلنا عند أعراب فزبح لنا في اليوم الأول. فلما جاء اليوم الثاني ذبح لنا قلنا له إن طعام البارحة ولحم البارحة موجود قال إني لا أطعم أضياف ب ا ئ ت ا قال فخشينا والرجل فقير أن نعديمه الماشية قال فاتفقت مع صاحبي أن نرحل فلما خرج الرجل لحاجتي جمعنا أمتعتنا وخرجنا وتركت له في البيت صرة دراهم ودنانير يستعين بها على حوائجه مع مرأته. قال فلما نتصف النهر فإذا ب ر ج ل يطلبنا فانتظرناه فإذا بالرجل ص ح ب فإذا بالرجل الأعربي ا قال جاءنا يحمل رمحا ش ي ل ا ح ر ب قال قفوا أيها القوم ل ا م قال فوقفنا. قال يحمل الرمح في يمينه والسرة في شماله. قال أعطيتموني ثمن قراي؟ والله إما إ م ا إ م ا لتأ إ م ا ل ا ت أ خ ذ ن السرة أو لا أطاعن أنكم فتقتلونني أو أقتلكم. قال قيس فأخذن السرة ا ورجع راشدا ونحن نعجب من ك ر م ه إن المروءة من مكارم الأخلاق بقية. أيها الأخوة الكرام أن أذكركم بقواعد وأركان المروءة. إن للمروءة قواعد ومقومات وأركان. وركن المروءة الأول قوة النفس وسمو الهمة. إن صاحب المروءة لا يرضى لنفسه ب ا ل د و ن ودوما يرتاد معال ي الأمور. إن هذا من المروءة. إن الله كريم يحب الكرماء يحب معال الأمور ويكره سفسافها إن صاحب المرؤة يتسمى ا على الصغائر ويتسامى على هذه الأمور إن من أعجب الأمور ما قال أو فقه أ ا ف ع ي ت ما قاله فقهاء الشافعية رحمهم الله أن من لم يجد ماء وكان الماء يباع ولا يملك ثمن الماء قال بقية الفقهاء يستقرض الماء ويتوضأ ثم بعد ذلك يعيد ثمن الماء قالت الشافعية لا يتمم مع وجود الماء الذي يباع و إ ل لم يكن له ثمن الشراء. ذلك لأن الدين لا يعلم الناس ا ل ذ ل لأن الدين فيه نوع من أنواع الذل والمهانة الدين د ا ئ م ا يقوي النفوس ويجعل الإنسان يتسمى ا وبالتالي تأمل أبو الوليد الباجي رحمه الله خرج من الأندلس قال خرجت من الأندلس لطلب العلم في بغداد فلما وصل بغداد انقطعت نفقته ومؤنته و التي خرج بها قال كنت أعمل في حراسة درب بغداد بالليل لأستعين بالنفقة على طلب العلم بالنهار إن هذا من المروءة تأمل قول علي قول علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في وصيته للحسن قال إن استطعت أن لا تجعل بينك وبين الله ذن عمّة ففعل ولا تكن عبدا لغيرك فإن اليسير من الله أكرم وأعظم من الكثير من غيره وإن كان كل منه كثير يعني القليل من الله كثير وكثير الخلق قليل ثانيا الشجاعة والإقدام في الخير. إن الشجاعة وإن الإقدام ن ق ي د بالخير. بعض الناس له شجاعة وإقدام واقتحام، ولكن في الباطن هذا لا يكون مروءا، إنما هذا يكون تهورا. عباد الله، أسأل الله العلي القدير العظيم الجليل. أيوفقنا وإياكم إلى مكارم الآداب ومحاسن الأخلاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأقول قول هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، الصادق الأمين. المبعوث بخير د ي ن الهادي إلى صراط الله المستقيم، حبيب رب العالمين، سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن من مقومات المروءة وأركانها ثالثا العفة والنزاها. العفة والنزاها لا يكون الرجل من أهل المروءة إلا إذا كان عفيفا ونزيها ولا سيما العلماء وبين يدينا مؤتمر للعلماء سيبدأ غدا إن هذا المؤتمر ينبغي أن يؤسس إلى أن العلماء ينبغي أن لا ترتبط أرزاقهم بالحكومات ولا بالأنظمة ولا بالناس ليقولوا كلمة الحق و ل ي ص د ع و ا بها عبد الله بن محيز ي ر رحمه الله تعالى من علماء الشام وهو من الذين عاصروا عبد الله ب ن عمر بن الخطاب كان أهل الشام يقولون لأهل الحجاز إن كان عندكم في الحجاز عبد الله ب ن عمر فإن عندنا عبد الله ب ن محيز دخل عبد الله ب ن محيز متجرا ليشتري ثوبا وبينما هو يبيع ويشتري دخل بعض الناس مما يعرفونه فسلموا عليه باسمه. فقام صاحب المتجر يقبله في رأسه يقول له أنا أسمع بك وأدعو لك بظاهر الغيب وأنا لا أعلم ولم أرك لما سمعت من ص ر ا ح ك وخيرك ونفع وقد نفع الله بك الأمة فخرج عبد الله بن م ح ي ر ي ز دون أن يشتري فأدركه التاجر في الطريق قال دخلت المتجر ولم تشتري قال نشتري بأموالنا ولا نشتري بديننا لأنه سوف يعطيه بعد هذا مجانا. ورحم الله أبو الحسن علي ابن عبد العزيز الجرجاني الذي يقول لما كان يحجم عن التجار قال يقولون فيك انقباض وقد رأوا ر ج ل ا ع ع موقف الذل أحجم إني أ ر ى الناس من قد دانهم هان عندهم ومن أكرمت عزة النفس أكرمة ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدأ طمع ص ي ر ت ه ليسلما وليس كل و... و... ومما كل برق الله عليه يستفزني وليس كل من في الأرض أرضاه منعمة وإن قيل هذا منهل قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحتمل ا ل ظ م ا أشقى به غرسا وأجنيه ذلة إذا فاتباع الجهل قد كان أحمى ز ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم ولكنهم هانوا فهانا ودنس محياه بالأطماع حتى تجهما العفة والنزاهة من المرؤة قصص عجيبة يقول محمد بن سيرين رحمه الله تعالى إني أرى امرأة في نومي فأعلم أنها لا تحل لي فأغض قرفي عنها حتى في ح ل م ه ونومه إذا رأى امرأة ثم استدرك داخل النوم أنه أنها لا تحل له غض بصره غض بصره عنها إن العفة والنزاها هي من مكارم من مكارم ا ل أخلاق، وإنها من المروءة. غاب ع ا البذل والإحسان إلى الآخرين، وهذا نصف المروءة. المروءة أن تبذل إلى الآخرين، لكن اسمحوا لي أن أقول الفلس ما معه مروءة. الواحد جرى في المواصلات مع. ما عنده إلا شل ي بوصله ي ل ب د يعمل نفسه ما شايفك بعدما ا ل كمساري كشكش وياخذ ا ل ق ر و ش بعد شو أنت في ليك ولا ياخي ت ك و ل ت ن ا ك د معنا ياخي يا ما ع ل ي ش أنا ما ش ف ت ك الفلس بقطع ي المروة مرة واحدة ا ل ب ذ ل و ا ل إ ح س ا ن إلى الآخرين هذا من المروءة أحكي لكم قصة عجيبة في المروءة دعفر الصادق ابني محمد الباقر، ابن علي، ابن الحسين، ابن علي زين العابدين، جعفر الصادق، رضي الله عنه وعن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين عرف بالكرم جاءت امرأة محتاجة. فأعطاها وهي لا تعرف أن وجهف. ر لقيت وقالت ا ع ط ن ي وكان عنده فرس قال لها خ ذ د الفرس بما فيه إخوانه الذين معه لاموه قالوا يا إمام هي أول لا تعرف أن وجهف رصد ا ل ا ق وهي ا م ر ا ة مسكينة يرضيها القليل قال إن كان يرضيها القليل فأنا لا يرضين ي إلا الكثير وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي ومن عجيبه م ر ؤ ت ه أنه كان حاجا في منه وأحد الحجاج اليمنيين ا ضاع هميانه والهميان الحزام الذي يضع فيه الحاج نفقته وفي الحزام وال ه م ي ا ن عشرة آلاف درهم الحاج قام مذعور وجد جعفر الصادق وهو لا يعرفه نائم بالقرب منه ف ا ت ه م ه قال له اسمع يا ر ج ل أنا لا أعرف من أنت، وأنا لا أ ر ي د فضيحتك. ن ح ن في حج. رد إلي ما أ خ ذ ت فقال له جعفر الصادق، وهذا من أركان المروءة. إذا كان ا ل ر ق م الأول من المروءة، نصف المروءة الإحسان، النصف الثاني التغافل عن أخطاء الناس، التغافل عن أخطائهم. هذا مر وهذه مرع عالية قال قال له كم قال عشرة آلاف كان له بيت في مينا أخذه إلى بيته في مينا وأعطاه عشرة آلاف درهم في العصر وجد اليماني يهميانه والنفقة كامل فيه فجاء إلى جعفر الصادق يعتذر إليه ويبكي قال قد أكلتك سامحتك قال هذه نفقتك رد هذا هذا المبلغ الذي أ الذي الذي غ ر م ت ك به قال له جعفر الصادق قال له جعفر الصادق إن الذي يخرج م ن ا لا يرجع إلينا أ ب د ا فسأل الرجل عنه ف ق ي ل هذا جعفر الصادق فقال الرجل المكارم لهم المكارم لهم هم أليق بالمكارم وبالتالي إذا قلنا أن ا ل ر غ ن الأول من المروءة قوة النفس وسمو الهمة والثاني الشجاعة والإقدام في الخير والثالث العفة والنذاهة والرابع البذل والإحسان ل ا ل أ خ ر ي ن فالخامس التغافل عن أخطاء الناس والتسامي على جراحات النفس الشخصية وعلى الخصومات الشخصية إن هذا من المروءة ولا يفعل هذا إلا من اكتملت م ر و ت ه أ خ ي ر ا صيانة الأعراض و ا ل ح ر ي م و ا ل غ ي ر ا عليها أ ي ت هالأمة ا لقد طالعتنا صف ح الخرطوم بأن حصيلة جرائم الاعارة المبلغ عنها في الشرطة 13 ألف جريمة و د ا ئ م ا المبلغ عنه من الجرائم 20 ي يعني الذي يصل إلى المحاضر والجرائم المتعلقة بالدعارة و ا ل ش ر ث والأعراض يحصل التستر عليها بنسبة كبيرة، فإذا نضرب هذا الرقم في ستة أو في سبعة لنخرج بالحصيلة الحقيقية لعدد جرائم الدعارة. وإن المؤسف أن أكثرها بين الطلبة والطالبات. ولا أريد أن, أن نشتك في شبابنا، ففيهم الخير، ولكن كيف ت ن ه ض الأمة؟ إن من المرؤة. إن المرؤة ت ق ت ض ي أن ننصر شرطة النظام العام وأن نوقف هذا الفساد. إن البنات ا ل م ت ب ر ج ا ت في شوارعنا وفي طرقاتنا ما جاءوا من نيويورك ولا من واشنطن ولا من باريس ولا من لندن. إ ن ه ن بنات مسلمات. هل من المرؤى أن نترك بناء أن نترك أن نترك هؤلاء البنات؟ بهذه الصورة وهذه الكيفية أين المروءة؟ إننا نواجه ح ر ب ا وتدخلاً أ ج ن ب ي ا وغزو خ ا ر ج ي ا وإننا لن ننتصر لأننا بهذه الطريقة لا نمتلك مقومات النصر وإن من مقومات النصر الحفاظ على جبهتنا الداخلية ينبغي أن نحارب الفساد ينبغي أن نحارب الفساد. المروءة تكونها كذا، ولعله بعد نهاية الخطب ظهر لكم أن المروءة ينبغي أن نكثر من الحديث عنها في منابرنا، وأن نتطرق إليها، وعلى دعاتنا ومشايخنا وإنما و خ ط ب ا ئ ن ا أن لا يجعلوا المنابر رتيبة ينبغي أن يجعلوا من من ا ل ن ج م ع ت ي مصدر حيوية للمستمع بتفجير جوانب الخير الموجودة فيه. أ س أ ل ا ل ل ه تعالى أن يرد الجميع إليه ر د ا ج م ي ل ا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وحمي بقوتك وجلالك وعظمتك وقهرك وقدرك هذا الدين. نحن نقف. ض د التدخل الأجنبي في بلادنا ولا نرضى بهذا ونقف خلف حكومتنا لكننا نقول نرفض التدخل بكل أنواعه التدخل العسكري التدخل العسكري نرفضه ولكن أسوأ منه التدخل الثقافي والقيم والأخلاق في مجتمعاتنا أيضا نرفضه ونريد من رئيسنا قرارا حاسما كما رفض. رئيس د و ل ت ن ا ت د خ ل ا ل ك ف ا ر في بلادنا، وهذا من م ر و ت ه ومن شجاعته، ولقد رأيت له قولا صارما في هذا الأمر، وهو إمامنا وحاكمنا، ونحن نقاتل من ورائه الإمام ج ن ي ت ق ى ب ه ويقاتل من ورائه، نقاتل معه. لكننا نريد بقدر الصرامة أن يكون صارما في منعه الفساد ومحاربته للرزيلة وفتح الأبواب للدعاءات لمحاربة ذلك والحسم والقوة في هذه المسألة. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا وإياكم أجمعين. اللهم آمنا في أوطاننا. وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وجعل ولايتنا في من خافك واتفاك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.